ولهم فيها أزواج مظهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَفِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقضعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.